وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصبح نشرت وإذا السماء كشطت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعْرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ واللي إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول عسول نفس وَا تِنْ فِي الدَّرْكِ الْعَرْشِ ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما مُلْي شَيْءٍ فَامِرٌ وَجِيم فَأَلِنَتْهُنَّ إِنْ نُجوع إِلَّا بكر show <laughs> ôn ra